والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأم فَأَتُقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فِي الظُّرِّ وَعَلَانِيَتِهِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا ضِعًا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 سلام عليكم بما صببتم فنعما عقوبا دا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الد اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب